إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكتبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان